وهو السميع العليم 110. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون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 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا عليكم عَلَيْكُمْ إِلَّا مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين يمكرون فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ جاءتهم قَالُوا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته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 فمن يرد الله أَن يهديه يشرح صدره لِلْإِسْلَامِ ومن يرد أَن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كَأَنَّمَا يصعد في السماء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 وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون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 إن يُذْهِبُكُمْ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم إِنَّمَا إنما توعدون وَمَا وما أنتم 126. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار إنه لا يفلح الظالمون وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بزعمهم، وَهَذَا لشركائنا.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 قد ظلوا وما كانوا مهتدين، وهو الذي أنشأ جنات. 126. وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابذا وغير متشابه 127. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حق كُنْ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أم ما اشتملت عليه أرحام بعلم إن كنتم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأوثين أم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 119. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 110. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط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 119. قل تعالوا مَا ما حرم ربكم عليكم تُشْرِكُوا تشركوا به شيئا وبالوالدين وَلَا ولا تقتلوا أولادكم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 وَأَنَّ هَذَا هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 110. ثم الْكِتَابَ موسى الكتاب تماما على الذين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 فَمَنْ أَظَلَّ مِمَّن كَذَّب بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْطِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْطِفُونَ هَلْ يَظْهُرُونَ إِلَّا أَنَّهُمْ يَغْمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِ ربك أَوْ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِى إِيمَانِهَا خَيْرًا قل انتظروا انا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم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 قُلْ إِنَّنِي هَدَانِ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مستقيم دِينًا قيما مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إن 119. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 110. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين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 129. ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين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 ويا آدم اسكن أَنْتَ وزوجك الْجَنَّةَ فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشَّجَرَةَ فتكونا من الظالمين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 فلما ذاق الشَّجَرَةَ بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الْجَنَّةِ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 ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا نَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُل إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء إِذَا تَقُولُنَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قل امر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل من 119. يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها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 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا رقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون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 الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين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 129. إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ظلاء ولكني رسول من رب العالمين.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 بكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميت أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 122. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 129. فِي في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا فِي في مُفْسِدِينَ مفسدين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 قال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَنْ قالت عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين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 126. لأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 127. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون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 124. عَلَيْهِمْ عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة الْمُجْرِمِينَ المجرمين 125. أَخَاهُمْ مدين قَالَ شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من قَدْ غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين